mang đây غير mỗi điộ غير đi ai السماوات وما في الأرض وأستغع فَأَرْفَعَ لَن يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِلَيْنَا نَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُفْنِيهِمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ جوابن اقدام والبحر يمر من بعده والبحر يمر من بعده سبعه إذا إن الله عليٌّ بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس وزخر الشمس أن الفلك تجري في البحر لنعمة الله نريكم من آياته إن في ذلك لا آيات لكل صداد أقوم <تصفيق> ب چه